قل عوذ برب الفلق قل عوذ الفلق ق عوذ برب الفلق قل عوذ ب الفلق قل عوذ الفلق ق عوذ برب قل عوذ الفلق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 من شر ما خلق ومن شر غاسق نذ وَقَبَ ومن شر غاسق نذ وقب ومن شر غاسق وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شر وَقَبَ ومن شر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حسد نذار حسد ومن شر حاسد نذا حسد نذار حسد و من شر حسدی نیذ حسد، و من شر حسدی نیذ حسد، و من شر حسدی نیذ حسد، و من شر حسدی نیذ و شر و شر و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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق